قال تزرعون سبع سيل دابا فما حصدتم فذروه في سنبله فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون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 الرسول قال إلى ارجع إلى ربك رَبِّكَ إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبك إذ رأوت يوسف عن نفسه قلنا حاشل لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حص حصل الحق أنا راوته عن نفسه قالت امرأة العزيز الآن حص حصل الحق أنا راوته عن نفسه